الدَّمْعِ حَزَنًا ألا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ يرادوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون